مختفين في دار الأرقم بناء بالأرقم، فلما عسلم أعزل الله الإسلام به نعم. فقال أسلم أسلم, أسلم حمزة, حمزة قبلي, قبلي بثلاثة أيام. فقال أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام، ثم شرح الله صدري للإسلام وأول شيء سمعته من القرآن ووقر فيه وقر في صدري الله لا إله إلا هو له الأسماء الفسنة من سورة طاها من سورة طاها قرأها ودخلت قلب ودخلت في قلبه نعم ف... فما في الأرض نسمة أحب إلي من نسمة رسول بعد الله بعد قراءته تلك الآيات نعم فسألت عنه شاءت وين الرسول قالوا في دار الأرقم نعم فسألت عنه فقيل لي هو في دار الأرقم فأتيت الدار, فأتيت الدار... وحمزة, وحمزة في أصحابي. كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مختفين في الدار نعم. وحمزة في أصحابه جلوسا في الدار ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت فضربت الباب. الباب هذا الكلام يقول من عمر لما ضرب الباب وعلموا بأنه عمر أصابهم شيء من, ال... من... من الوجف أو من الخوف لأن عمر ما جاء إلا لأمر الله أعلم ماذا يكون نعم فلم الباب. يخرج له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فضربت الباب فاستجمع القوم فقال لهم حمزة ما لكم فقالوا عمر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ أخذ بمجامع ثيابي مسكهم الثيابة قال ما أ... أما آن لك أن تسلم أما آن لك أن ترجع إلى الحق والصواب نعم فأخذ بمجامع ثيابي ثم نترني نترا لم أتمالك نترني نترا لم أتمالك أن وقعت على ركبتي. قال ما أنت بمنتهي؟ ما عمر. أنت بمنتهي يا عمر؟ يعني عندك معرفة وعقل ودراية وثيّة ما أنت بمنتهي إلى متى؟ فيقول قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. نعم. فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فكبر, فكبر من ال... في الدار من في الدار كانوا خايفين من مجي عمر فلما سمعوا يقول أشهدوا أن لا إله إلا الله وأشهدوا أن محمداً عبده ورسوله كبروا نعم. فكبر أهل الدار تكبيراً سمعوها أهل, أهل المكان نعم فقلت يا رسول الله ألي سمعها ألي من ألي كان في المسجد لأن البيوت كانت محيطة نعم فقلت يا رسول الله ألسنا على الحق نعم. إن متنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق إن متنا أي حياة أو موت؟ على الحق قال بلى قال إذا لماذا نعم قال بلى فقلت ففيما الاختفاء نعم. والذي بعثك بالحق لنخرجن فخرجنا في صفين نعم. حمزة في صف وأنا في صف حمزة في صف وعمر رضي الله عنه في صف نعم مازال الله وعنهما جميعا. نعم. له كديد كد ككديد لهم صوت. لهم صوت صوت الأقدام. وهم متجهين إلى الكعبة. نعم. حتى دخلنا المسجد. نعم. فلما نظرت نظرت إلينا, إلينا. فلما نظرت إلينا قريش أصابتهم آب. لم يصيبهم إدراك. لأنهم قبل يومين أسلم حمزة. والآن أسلم عمر. وكانوا مختفين والآن بدأوا يجاهرون بما هم عليه أصابتهم كآبة فعملوا على المحاصرة حينما كتبوا الصحيفة التي سنتحدث عنها في درسنا في الأسبوع القادم إن شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم